فقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم نوسى ألقوا ما أنتم نلقون فلما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 ونجنا برحمتك من القوم الكافذين وأوحينا إلى موسى وأخيه أنتبا وآل قومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة